يا راحلين إلى منا بقيادي هيجتموا يوم الرحيل فؤادي سرتم مسار دليلكم يا وحشتي الشوط أقلقاني وصوت الحادي حرمتم جفن المنام بضادكم يا المنحنى والوادي حرمتم جافني المنام ببعادكم يساكنين المنحنى والوادي ويلوح لي ما بين زمزم وصفا عند المقام سمعت صوت منادي ويقول لي يا نائما جد السرى عرفات تجلو كل قلب صادي من نال من عرفات عظرة ساعة نال السرور ونال كل مراد تالله ما أحلى المبيت علامنا في ليل عيد أبرك الأعياد تالله ما أحلى المبيت تعالى منا في ليل عيد أبرك الأعياني ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها وأنا المتيم قد نحرت فؤاني ضحوا ضحاياهم مسال دماؤها وأنا المتيم قد نحرت فؤادي لبسوا ثيابا بيض شارات الرضا وأنا الملوع قد هرست سوادي لبسوا ثيابا بيض شارات الرضا وأنا الملوع قد لبيست سوادي يا ربي أنت وصلتهم صلني بهم فبحقكم يا ربي فوقك قياد فإذا وصلتم سالمين فبلغوا من السلام أهيل ذاك الوادي فإذا وصلتم سالمين فبلروا من السلام أهيل ذاك الوادي قلوا لهم عبد الرحيم متيم ومفارق الأحباب والأولاد قلوا لهم عبد الرحيم متيم ومفارق الأحباب والأولاد صلى عليك الله يا علم الهدى مسار ركب أو ترن محادي صلى عليك الله يا علم الهدى مسار ركب أو ترن محادي dee